أحييكم من أرض فلسطين أرض الشهداء والصمود أرض الرباط والإسرائيل والمعراق لسيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم وإن شاء الله سنصلي سوياً في القدس الشريف شاء من شاء وأبى ما أبى بعونه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة رواح تتغل نفسك يا فلسطين I love